ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وها هي ثمرات التربيه الاعلاميه الخائنة تظهر لنا في كل مكان تظهر لنا في كل مكان لقد ربوا لنا اجيالا لا نعرف من اسلامها الا الأسماء اظهروا لنا في كل مكان أما الاشكال والهيئات فلقد قلدوا وتشبهوا بالكفار ربوا لنا اجيالا هجرت المصاحف والمساجد وتسجد عند اقدام المطربات والراقصات اظهروا لنا في كل مكان ربوا لنا اجيالا بدلت الخنادق بالمراقص وبدلوا البنادق بكؤوس الخمر المطرعه اظهروا لنا في كل مكان ربوا لنا اجيالا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 هؤلاء سيكونون قنوات العبور العدو وألعوبه في يده وعبيد يشتاقون لمن يمسك بخطامهم لن ينصروا قضية ولن يطلبوا حقا ولن يمنعوا دياثه ولن يحفظوا شرفا ولا كرامة أمثال هؤلاء سيسلمون للعدو مفاتيح الحصون الأخيرة من حصون الإسلام وسيرقصون معهم على الأوتار والألحان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 حتى تعرض القبل أين مبادئنا والرقصات أين مبادئنا والضم أين مبادئنا واللم بل أكثر من ذلك على مرأة ومسمع من العالم وعلى الهواء مباشرة أين مبادئنا يا الله أين مبادئنا وهل حقيقة نعي وندرك ما يجري حولنا يا الله إذا مات الإسلام في قلوبنا فأين نخوة العربي الأصيل يا الله ألي هذا الحد تخنف الرجال يا الله ألا وأسفاً على الدين يا الله وأسفاً على الرجولة يا الله أقسم بالله العظيم أن مجتمعاً يتربى على مثل هذا فلا خير فيه ولا يستحق البقاء ولا يرجى منه يوماً أن يغار أو يفتعل الإسلام وبذلك يكون اليهود وعباد الصلبان وعملائهم قد نجحوا في تغريب مجتمعاتنا وسلخها من هويتها فلا دين ولا عزه ولا حتى عندنا كرامه انهم يمزقون الفضيله انهم يمزقون الفضيله وينحرون الحياء والعفاف انهم يمزقون الفضيله عروض يوميه مسموعه ومرئيه ومشاهده حقيره وساقطه ومائعه يراها كل شبابنا وبناتنا إنهم يمزقون الفضيلة لتزرع في نفوسهم أبشع صور السقوط والانحطاب إنهم يمزقون الفضيلة ومع التكرار والاستمرار تصبح الرذيلة أمرا طبعيا في حياتنا وتصبح الفضيلة في حياتنا تخلفا ويصبح الحياة عقدا نفسية ويصبح العفافة والطهر والستر رجعية وغباء إنهم يمزقون الفضيلة ولازلنا نقدم لهم التنازلات أن يرضون عنا فهل سيرضون أنا أقول لكم متى سيرضون لن يرضوا حتى تدخل الفاحشة والرذيلة كل بيت ولن يرضوا حتى يرتكب الزنا في الطرقات والحدائق بل وعند أسوار المساجد والله لن يرضوا حتى يقول الأب لابنته لا تتأخر مع أصحابك وانتبهي لا تجلبي لنا ذو الوعار تدرون متى سيرضوا سيرضوا إذا تحول المسلمون جميعا إلى يهوذ ونصارى وكفار انا من انا من تقثت لي الدنيا بايه من مجيده انا من انا من سطرت للدنيا اساطرا حميده انا من انا من تقثت لي الدنيا بايه من مجيده انا من انا من سطرت للدنيا اساطرا حميده فلقد خضت غمار الحرب والحرب شديده هل عرفت الان شأني انني شل العقيده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 قدوتي قدوتي صحب رسول الله اربب العوالق قدوتي قدوتي منهم عمير وابن زيد في النزال قدوتي قدوتي صحب الله اربب العوالق قدوتي قدوتي منهم عمير وابن زيد في النزال منية الموت بظل السيف من تحت النبالي فاسأل الهيجاء عني إنني شبل العقيدة منية الموت بظل السيف من تحت النبال فاسأل الهيجاء عني إنني شبل العقيدة همتي, همتي فوق الأعالي فوق هامة النجوم بل أنا صيف يرد الكيد في نحر الخصوم همتي, همتي فوق الأعالي فوق هامة بل أنا سيف يرد كيد في نحر القصوم سوف أعلي راية الحق على كل التخوم إن سألت اليوم عني فأنا شبل العقيدة سوف أعلي راية الحق على كل التخوم ان سألت اليوم عني فأنا شبل العقيدة يا أخي, يا, أخي إخوة إخوة إخوة يا, أخي يا أخي صوت أمين القدس فينا قد أهاب إخوة إخوة بكل قطر يتشكون المصاب يا أخي صوت أمين القدس فينا قد أهاب إخوة إخوة بكل قطر يتشكون المصاب دمهم بلات ثرى قطرا وسفحا وانسكابا ضع يديك الآن هيا في يدي شبل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 دين ولا دين ولا على الدنيا توفه الجميع وفي دي قوتي هلا اياب نحوه دين ولا دين ولا على الدنيا توفه الجميع اخوتي اخوتي هلا هل اياب نحوه هلا هل رجوع اننا هل هل إن بالدين اسد فسالي الأكوان عنا نحن اشبل العقيده إننا بالدين اسد ولنا الحسن المنيع فاسالي الاكوان عنا نحن اشبل العقيدة نحن اشبل العقيده نحن اشبل العقيده